ولله المشرق والمغرب يعني مشرق مغرب رشهلات رش همي هم ملك خدينا هرسأوت اشتنا في بينه وانجدا إش مخلوقات يا خدين فأينما تولوا يعني هركز هرجها كهن بريخبدان وقتها نبيجدك فسمى وجه الله تبل خدي تعالى يالويري شو ابن همي يا خديجة رأسي بتن البيجدن جمهور السلف البيجن الفيري فسمى وجه الله بلا بلاخذ تعالى اروص هندكش علماء اجبي آية وارد جرن وصفه الوجه مخد تعالى هي خذ اياتي ابي سابت ثابت جنبت هندك اياتي دي هي ثابت صلى الله عليه وسلم جارك اش مكاهت هاته مدينه يسيار بالدوار دواره سنه و جبر داور کتابکیر همه پیغمبری صلی الله علیه و سلم هر نویسی، هر بوقی کسیا، هر سفرکی، هر یسیار بتن الجهکی، سنت او بخوبی کت برای کفتهای قیدینینه ادی سنت خوبی. هر یسیار ب، هر بچه و تسهیل که، سر ذکر نکه دامرو سنت او بخوبی کت. این الله واسع علیم. اندیک خدای قابلی، قنچایی، رحمایی. جَلَكَ يَا بَرْفِرَهَ اُخْدِيَ يَزَانُ